بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسوله بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به. وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لَفِي في شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يذهبكم ويأت بخلق جديد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 117. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 118. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من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 إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 113. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 مَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِهُ وَتَغْشَى جُهَّهُمُ الْنَّارَ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلا غل للناس ولينذر به ولينعموا أنما هو إله واحد ولينعموا أنما الألباب